للطيبين والطادرين المسألة <تصفيق> الواحد والستون المراد بالمهونات مضافا الى ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج اليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه هل اقتحاله في العاده من الماكل ومن البث والمسكن وما يحتاج اليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة أو أداء بين أو أرش أو أرش جناية أو غرامة ما أتلقوا حمدا أو خطا وكذا ما يحتاج إليه من أجبب أو جارية أو عرب أو أسباب أو ضرب أو فرش أو كتب بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختامهم ونحو ذلك مثل ما يحتاج إليه في الهرب وفي موت أولاده أو عياله إلى غير ذلك مما يحتاج إليه يحتاج بكمر كرره في معاشه ولو زاد على ما يليق بحاله مما يعد سفهان وسرفان بالنسبة إليه لا أخر منها سبق وان ذكرنا بأنه ظلت النصوص على أن الخمس بعد المؤنان فما هي المؤنان إنما الخمس بعد المؤنان فما هي المؤنان مفهوم المؤنان مفهوم يرجع فيه لهذه لأن جميع العناوين الواردة في النصوص تحمل على معاملها الرفيات والعرف يفهم من المؤمنات ما يحتاج إليه الإنسان لدفع ضار أو لجلب منفعة خذروا عنه ومصاديق المؤمنات عرفان على البحث المعطون، ومصاديق المعونة عرفان مستاقم، معونة الرب، ومعونة السنة، وفرق بين معونة الرب ومعونة السنة، لذلك ترون عبارة صاحب وقال مضافا إلى ما يصاب في تحصيل الرب الرب. لا يحتاج اليه من نفسه ان مغوله الرقم يصرفه الانسان لكي يربح يفتح بالصانع يشتري الحالات يشتري مواد يدفع ضرائب للدوله مثلا اجره الحمل اجره الناقص اجره الاستيراد اجره العمال اجره المكان وهكذا كل هذه سما مغوله الربح دماغلها إلى قمة الإنسان كل ما يصرفه الإنسان في سبيل أن يحصل على ربح ما يصرفه الإنسان في سبيل أن يحصل على ربح بلا أشكال معاومة طبعا الطبقاء المعاومة وليس جرف أن الربح بعده لن يحصل إنما هذه مؤن ومقدمات لتحصيل الربح هذه المأمونات لا اشكال في استثنائه وعنها تستثنى من الردح صرق مئة ألف ربح مئة وعشرين استثنى مئة ألف مئة مئة وعشرين لا اشكال في استثنائي ما بدله في في سبيل تحصيله لماذا لا اشكال في استثنائه؟ لأمرين الامر الاول تصريح النصوص بدايه كما في صحيح عن من زياره ان ما يصف الانسان في سبيل صناعته او زراعته لا خمسة فيه هذا الدليل الاول الدليل الثاني هو مقتضى القاعده ترك النصوص ما صرحت القاعده تقول الخمس في الغنيمه لا يصدق عنوان الغنيمه على ما يصفه الانسان في سبيل تحصيل الرجل ما يحرفه الإنسان سبيل تحصيل الريب ليس لما لا مرم ليس لما لا غنيمة ولا فائدة فإذا استثناؤه من الخمس مقدور قاعدة واضح؟ هو مؤونة الريب تفترق عن مؤونة السنة في نقطة واحدة أن مؤونة الريب لا تقيت بالسنه لو استمر الانسان عشر سنوات يصرخ ما يربح بعد عشر سنوات رضيع مائومه العشر سنوات يستمر فمائومه الرب ما بتخيل السنه لمئومه السنه هي حق تخيل السنه هي مئومه الربح فاذا كانت مئومه الربح فهي تدور مدار الربح حصل بعد سنه او حصل بعد سنتين او حصل بعد سلامه وهكذا فالرابط فالمخلاق الثاني للمؤونه بنظر العار هو مؤونه السنه مؤونه السنه ما يصرفه الانسان على نفسه و بين ذلك و قول ما يصرفه الإنسان على ما يحتاج. ما يصرفه الإنسان مما يليق. ما مدة السنة؟ ما يصرفه الإنسان خلال السنة مما يليق بحالة. كلمة ما يليق بحالة. تارد تعتمد على المكان الاجتماعي. وثالثة الساعة على العرف وثالثة الساعة على الحالة المنزلية لأن الحالة سميت على الثلاثة يعتمد على المطال الاجتماعي رجاء شيخ العشيرة في بلد المنزل شيخ العشيرة يتوقف على البلد انه ضيوف يومية يصيرون عند البيت مبوضة, مبوضة. مبوضة. يومياً بيوهنا هو العشيره العشيرة تلجأ الناس إليه في فقريونهم وفي مثلاً مساعدتهم مثلا مثلاً في حالاتهم فهو مساعدته للناس يعني هباته عندما يعطي هبات كبيرة للناس في فقديل شخصين في إنقاذ شخصين كذا، لعدها لتحال إيش <تصفيق> <تصفيق> بينما لا يكتبنا هذا من الشيخ العشيرة من غير الشيخ العشيرة حتى. من غير من له موقع اجتماعي لا يستثنى منه الهبات الطائله بل يعتبر في حقه سرفا وسفها فاذا اللائق بحاله احيانا يعتمد على موقعه الاجتماعي واحيانا يعتمد على العرض كيف يعتمد على العرض مثلا عرق هذه البلاد أن الجار ليلياً يهدي شيئا لجاره، وفي المدى المأخو لا عرف ممكن عرف على العرف عرف هذه البلاد أن الجيران يتهادون كمان فهذه هذه تستثنون بهذه الشكل لأنها قد قائمة بخلال بلد المصرى غير متعارف بهذا بعدوا كثر هدية الجار والسفانة للجار مثلا من باب المثال ما ذهب اليه بعض المراجع المتاخرين من سيدي الزيغان رحمه الله في انه ارض السكنا تستثنى ما امرت اثنى مع ان السيد الطيب الارض السكنة ما امرت اثنى سر الاختلاف سيد الخير يجيب العنوان المؤونين عنوان كثال العناوين ظاهر في الفعلية لا في القوة إذا قالوا مثلا فلان قائم يعني مو بالقوة قائمة يعني قائم فعلا ضاعي العناوين ظاهرة في الفعلية <تصفيق> الذي هو مؤونة اكثر في اعلان مستكن هو ثاني فالمعونه والمستكن في اعلان انها بارد فعليه فعل تام مو بعدين بيسكر هو معونه نوع المعونه بارد فعليه هذا فعل مو مستكن استخدمت مستكن صار معلوم فإذا سيد يركز على هذا أن أنواع المعنى أنواع المعنى أنواع هذا هو مصر هذه القامة التي ستكلمه وصنعه يجب الخلس فيها غير هو الذي يستثني الخمس يقول الله أرض السكن لا يجب فيها خمس من أين يأتي إليه؟ من كلمة لا أعطى يقول بأنه في المجتمعات فالمجتمعات اكثر ضرعيفيات التي تعارفت أن يسكن الأب وحفيد الحفيد الحفيد في بيت المحيط مو متعارف في حق هذا المجتمع أنهلها هذه أرض الثقنة فاضح؟ بينما في المجتمعات الاخرى التي لا يسكن الولد المتزوج معه أعودكم هذا أعودكم من الولايات التزوجات بل أنه يجب علينا أن يهيئ سكنان يهيئ سكنان بمجرد أن يعقد مثلاً أو يخطي للزواج مثلاً عليه أن يهيئ سكنان أو مثلاً بمجرد أن ينجب عليه أن يهيئ سكنان حرك المجتمع قام على هذا بحيث اذا لم يهيئ سكنان وسكن معالديه لا حركان إلا لا. ما يضرقه هذا الإنسان لتهيئة منستكام ما يضرقه الإنسان لتهيئة استكام مؤونة المسؤول فالكلام نحن وياك سيدنا أن المؤونة ظاهر في الفعليات لكن نحن نقول حتى هي مؤونة بالفعل هي أبعا ما نقول بأن هذه الأضمن كان بالفعل يقول مو مسكن بالفعل نسكن قلنا يقول من المأونة كعياة السكن من الله السكن ما يصرفه الإنسان مما يليق به لست بهذا العرض أو بحسب حاله إما إنسان سفر في المجتمع ما إلى موقعه. ترى أو المجتمعات اللي ما فيها مواقع. المجتمعات ما فيها مواقع بعد. مثل كلام الكلام يعني في ذاب الأمر يقول اللغويين والدباب الصوريين كلهم يقولوا الأمر هو الطلب الصادر من العالي. زي المجتمع ما في عالي. ومجتمعات ما فيه مواقع يعني ومجتمعات ما فيه مواقع اجتماعية عالي وداني سافل ملكميس هذا فرح وجود طبقات اجتماعية مجتمع مجتمع قانوني حق ما فيه قانون ما في طبقات ما في مواقع فهذا دي شنوه قانون مجلس برلمان قانوني شيء لا رئيس ولا مروريس ولا عبد ولا حرم مجتمع متساعدة قالوا مش لم تفسر الأمر والإلتماس والدعام والشديد أنه في مثل هذه الموارد بحسب حالة المادية بحاجة. هذا حالة المادية تختضي أن يشتري سيارة لما تعمل بحسب حالة المادية مش يعني زي يريد بحالة غير اللي يريد بحالة فتعال هالهم مؤمنتين إذن ما يليق بحاله إما بحسب موقعه الاجتماعي إما بحسب سيرة العرض إما بحسب حالته في الماديه فيعد ذلك من المؤمنين ولذلك مثلا سيد صاحب العراء يتكلم على زمان مثلا ترضنه ما يحتاج إليه لتدويج أولاده أو ختانهم قرب هذا المجتمع اللي كان يعيش في صاحب العرب متعارف من الأب أن يزوج أولاده. مجتمعات فلان متعارف من الأب سجل. متعارف. والبوي يزوج نفسه. إذا الولد قانوني فصل عن الأب مثلاً عمره 18 عشر سنة فهو يزوج نفسه. مثل. مثلاً. إذا المجتمع الشكيب إذا طرق الأب على ولده في الزواج سفهن في هو متعارف على سفره يجيبه. يعني شهادة متعارف عليه. الكلام كل الكلام في الامور القربيه لو صرف الانسان في العبادات والقربات ما لا يليق بحاله فيه كلام انسان غني يتبرع بمليون ريال لبناء مسجد ولا اكبحاده فإذا هم يطلع من يطلع انسان لا فقير يجمع كل يوم كل يوم يجمع كل يوم يجمع كل يوم يجمع, كل يوم يجمع،, كل يوم يجمع، وقتل على نفس الى انجمع مليون وانا بنا المسجد لا اكبحاده هذا مو مولا اكبحاده يستدنى الكمس او لا فهذا المشهور لانه ألمعون ما يصرفه الإنسان مما يليق بحاله امر كربي او غير كربي إذا يليق بحاله عرفان يعني العرف بغض النظا عن الشارع كرب العرف المتدين تدينين شي يقول يليق حاله ولا مو عرف المتدينين الحوزويين العرف المجرد عن تدين والشارع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 لأن المؤول ما يطرقه مما يريد الحالة هذا ما يجب ليه جبت من المؤولة هذا ما الشهور باقيه سير الغريبية لقصوص الأمور الخارجية لا أسرف في الخير كما لا خير في الزراع كل ما يصرفه الإنسان في سبيل القربات هذا من المؤمنين ليش من المؤمنين كوشها من المسجدين. فإذا كنا مسلمين ونسمع الإسلام لفظ على الصدقات وقربات ولفظ على موارد الخير وأن الاستكثار منها استكثار من الثوار وإذا نظر الإنسان بما أعدق الله في الآخرة من الثواب الكثير لهذه القربات فصرف يليق قد ما يليق بحال الإنسان بما هو انسان لكن يليق بحاله بما هو مسلم بما هو مسلم العرق غير المتدين بل ما يليق بحاله لكن الشرع يقول العرق خاطئ بهذه الناعية يليق بحاله المسلم بما هو مسلم يليق بحالان يضعك على الأرض ويسمح كل ما عنده في بناء المسائل والسيد <تصفيق> فبنظر سيدنا حدث سره أنه نحن نسلم معكم أن المظنم ما يسلطه الانسان مما يليق بحاله لكن مما يليق بحاله نظر ما فيها على الغبة مما يليق بحاله قد يعور فيها على الشارع، قد يشرحين لفطء العرض هنا على العرض ما يريق الحالوي وما يصرفه الانسان في القربة والحيرة نهما بنا مهما بلد يعد لائقا بحاله صلى الله عليه وسلم واما بالاضافه الى العبادات والامور القربيه الى تدريب كذا ولكن الظاهر عدم صحه التفصيل فان شان كل شيء التصدي للمسحدة الشرعية والقيام بالأفعال القربية اتثالا لأمره تعالى وامتغاء من مرضاته وقلبا لجنته وكل أحد يحتاج إلى التراغ ويستقر إلى الرضوان فهو مناسب الجميع ولا معنى للتفكيك يجعله مناسبا لشأن أحد دون آقا فلو صرف أحد جميع وعداته بعد إعاشة نفسه وعائلته في سبيل الله ذخرا لآفراته ولينتبع به بعد موته كان ذلك الصف من المؤمن لاحتياج الكل إلى الجنة ولا يعد ذلك من الاسراف والتبذير التبذير بوجه بعد أمر الشارع في إسراط ما أمر به الشارع وكيف يعد الصرف بالصدقه والعمره ولو في كل شهر او زياره الحسين كل ليلة الجمعه او زياره المخصوصه من التفريط عشير زيارة الحسين تفريط والخروج عن الشام بعد حس الشريعه المقدسه المسلمين عليه حثا بليغا هل يجرؤ احد ان يقول ان صرف الاموال في زياره الحسين سفه واسراء والحاجه ان النصوص تحكي على زياده الخطب بحيث كل خطوه بحجة هل مثال ها <تصفيق> <تصفيق> ولكن يجب ان يكون هذا المؤنس ان هذا المؤنس فهو من يكون هذا المؤنس هو ان يكون هذا المؤنس هو ان يكون هذا المؤنس كل ان يكون هذا المؤنس هو ان يكون الحسن المؤنس هو ان يكون هذا المؤنس هو ان يكون هذا المؤنس وكان يقال له هذا مغرم يقول هذا مغرم يقول مغرم يقول هاذا مغرم يقول هاذا مغرم يقول هاذا مغرم يقول هاذا مغرم يقول هاذا والظاهر <تصفيق> <تصفيق> ان كلام سيدنا قدس سرا محل تامل فذلك باعتبار انه نحن ندور مدار انوان ما يليق بحاله عرفان المعونان يصرخه بحاله عرفان مما يليق بحاله الرسام والدقه في هذا العنوان والذي قد يرفع هذا النوع من الكلام حيث ان الانسان اذا بصرفه مئة ريال في قربة قرباء ولا يليق بحاله عثمان أن يصلح منهما لماذا؟ لأنهم الإسلام مو ب الإسلام الصلاة وأسلام بناء المساجد وإسلام زيد التفتيح وألإسلام أيضا كان ينظر في هذه الجوانب الأخرى وهي ينظر الجوانب الدنيا أيضا. الاحتفاظ بالمال كذكر بالمستقبل هذا من المقاصد العقلائية التي أقرها الإسلام الاهتمام بتوسعة على العيال، هذا من المقاصد العقلائية التي أقرها الإسلام فإذا الكلام في الجمع بين الأمر يعني إنسانه يتصدق بمئة ريال ويحافظ على مئة ريال من أموال في سبيل تأمين معاش عيالي مستقبلي أو في سبيل تأمين معاش نحساء في ضمن المقاصد العقلاية وإذا كان من المقاصد العقلايات التي أقرها الإسلام فصرف المئتي ريال من دون تأمين وضعه وعده غير لا إدحالة حتى بمارو مسلم والله العظيم لما خذ الإنسان أحد إشواه يعني أننا لماذا ندقق على خصوص الصدقات والخيرات؟ فالإسلام قوم ما يحصل في الصدقات والخيرات. قب تأمين معاش العائلات وتأمين معاش الناس. فهذا أيضا من المكافحات الإسلامية التي يحصل عليها المسلم هو مسلم لذلك هو بلا من الإمام الحسن وأمثاله من الأغنياء. أن يقاسم ربه في فهذا مرات منه هذا المعنى ويعد منه هذا المعنى ليس لأنه في غنى عام، وهو مؤمن لنفسه ولعياله ولجميع مصارفه اللائقه بشأنه مؤمن لها من هذه الجهات إذن نحن كلامنا مع السيد في نقطة وحدي وهذه المقطة هي أن يصرف الإنسان جميع أمواله ما سوى القوت الضروري لأن القوت الضروري واجب عليه جميع أمواله لو صرف الإنسان جميع أمواله ما سوى القوت الضروري في هنا بلا إشكال يعد هذا الضرف ستهى وصرف ان قلت بانه يحصل على ثواب قلنا ولكن المسلم لا تغيب عنه قاعده التزاع بين الاهم والمهم ولو صرف هذا المال بعده في معاش نفسه ومعاش التوسعة على عياله وتأمين مستقبلهم لا إذن لك ثواباً فهين اذا حفر حصر الموارد الاخرويه كل القربات والصدقات هذا الحصر نحن بتامل المشكله من سلام سي ان ان كل ما يصرف في هذا السبيل فهو من المؤنقل او كسوت والتفصيل المذبوون على ما يلي بحاله وعلى ما يلي خاص بالأمور الدنيوية قوله بأن التفصيل خاص بالأمور الدنيوية يعني شنو الأمور الدنيوية التفصيل مع الأمور الدنيوية أيضا دعا على خيال تجمع بين الأمور المعنية أيضا, أيضا هذا التفصيل ليس خاص بالأمور الدنيوية ولا خاص بالأمور الدنيوية فالهو هو جائع في الأمور الأخراوية فإن الأمور الأخراوية فيها مهيمن وأهم وإن الترب هذا الإنسان الأهم أكو مثلنا للإنسان أكو مجاعل المهم أن يصرفها في المجاعه ذهب هذا الإنسان بدل أن يصرف هذا الحمد مثلا في المجاعل طرف السرد هذا الامر في قربه من القروبات الا وهي مثلا هديه الاخوان مم. مم. مم. لا بد ان نشوف السؤال هذا مو مرحليا هذا هذا صرفه في هدايا الاخوان او فيما اذا هذا يعدل مهم لا تحزنهم فالتقصير بين ما يليق بخاله وما لا يليق كما يشمل الأمور الدنيويه يشمل الأمور الأخرية بل أن الأمور الدنيوي من الأمور أيضا لماذا When we turn our hands of our mind is here Susan's actions, familyÍها and as an art It's what It means for listening andowerättacadits to protect each other ليس هناك عندنا تفكيه بين الأمور الدنياوية والأمور الأخوانية هذا الحل إفكال ليه علي عالم منهم تقول ما يصرفه ما في شيء طلب الإنسان ليبعد على الحصول ما ليعليه نفسه وبيصرف عليهم على كلامكم ما قلنا عليكم خرر تكب محرام بس يلي اعتقال ومما دار على عنوان اللي يدخل حالة اللي يدخل مسألة الحكم الوضعي شيء وحكم التكليف شيء آخر. ترى انسان حتى على نفسه وعاش على الأرض وعاش في الكوه كل امواله في بناء المساجد وفي عناكب الفقراء على تقول في هذه شو تقول؟ هي ما شو تقول مفروض على كلامك معلوم. ليه؟ لأن الخنس ما يصرفه الإنسان مما يليق بحاله الأطباولي لا بالأرض، وهذا يليه بحاله الأطباولي التسجد أره، قلنا هنا غيره على عدم يعاجد نفسه، خب عقابه وعلى عدم يعاجد نفسه يعني تلتر عربة تكليفية عليه أما أنه وصلت في بعد، فسفتها أرماني والستون في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤمنة شكال المؤمنين هذا ما أنه الإنسان إذا جمع إلى رأس مال جمع إلى رأس مال ليه التجرب هذا رأس المال الذي يتجرب رأس المال الذي يجمع ليه التجرب زائل عن الحمدته كما كان هو يوفق حاجته من خلال الميراث ماذا؟ عندك قدر يوفق مغولته من خلال الميراث، ولا بد من جمع المال الآخر غير الميراث في يستجل به هذا المادي إذا كان جاهلاً عن حاجته يجيب خلاصه أو لا؟ أما هذا الإنسان ما عنده أي عمل ما عنده أي ما جمع أموال من فلان فلان أو من بعض المكاسب حتى يستجل بهذه الأموال. المال الذي يجمعه لكي يبتغير به معانه محتاجا إليه سيد الخرية قل من المؤون فلا يجب لي الأرواح لذلك لحقا في في قوم رأس المال للتجارة مع الحاج إلى هذا المال من المؤون إشكال فالأحوض كما أمر بإخراج خمسه أولاً وكذا في الآلات الالات التي يحتاج إليها في كثنة الآلات المجارة للنجار وآلات المساجة للنساج وآلات الزراحة للزارع فالأحوض إخراج خمسها أيضاً أولاً سيبقى يقولنا من أكثر خمسه لأنه يحتاج إليها في مؤونته